بقول ناسياك وجاتلي القوة والجرقة وعيش حياتي مش فرقة وعادت تشوفني كدابة واقول سايبك وانا اللي بإيدي عزبتك شافوني الناس عشان سبتك قليلة أصل قلبة بقول ناسياك وجاتلي القوة والجرقة حياتي مش فرحة وعادة تشوفني كداب واقول سايبك وانا اللي بإيدي عزبتك شافوني الناس عشان سبتك قليلة أصل قلبك محدش عارف ان البعد كان بديك وبتحكاتي لما يقولوا جاي عليك يا يغولنا بدل ما يقوله سبات كلام وناس بيقولوا يخسرها وناس بيقولوا غدارها ودميت سابش بأمانة وباجري أواهم وبتخك قبل ما دموعي تبين كدب موضوعي وبن مدروحة تعبان سبات كلام وناس بيقولوا يخسر نسبي بيقولوا نور وده وما يتسابش بمان وبجري هواه وبضحك قبل ما دموعي تبين قد بوضوعي وبان مجروحاتي بالنا ما حدش عارف ان بودك كان وبضحك عادي لما ي ولو جاي عليه ابن خسران عليك انت وبلى الدنيا كسبانا